فامر الله تبارك وتعالى ان يذهب الى فرعون ذهب موسى عليه وفرعون هو فرعون الذي عرف بظلمه وجبروته وتكبره فموسى عليه السلام وقف امام فرعون يدعوه الى دين الله مع ان فرعون يقول انا ربكم الاعلى اعوذ ويقف موسى عليه السلام هذا الموقف العظيم العصيب الذي يعني من الصعوبة بمكان أن يقف الإنسان موقف موسى عليه السلام لكن موسى عليه السلام يعني أرسله الله جل وعلا فوقف ذلك الموقف العظيم الموقف الثالث لما فرعون أمر بجمع السحرة فلما اجتمع السحرة وقال إن هذا الرجل يعني موسى عليه السلام جاءنا بالسحر فلا يواجه إلا بسحر مثله وهذا تفكير فرعون لأنه يعيش بين السحرة فهذا تفكير بعيد عن النبوة وبعيد عن عبادة الله جل وعلا فإذا كان الإنسان يعيش في مثل هذه البيئة لا يتجاوز تفكير هذه البيئة قال إن موسى لساحر ما الأمر فتولى فرعون فجمع كيده ثم ماته جمع السحرة وأتى بهم لما اجتمع السحرة لا شك أن موسى عليه السلام الآن يقف أمام ليس ساحر واحد وإنما أمام سحرة وهؤلاء السحرة فوقهم فرعون في موقف مهيب وعظيم والناس في مصر في مصر ينظرون إلى هذا الموقف العصيب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بأذاب فتنازعوا أمرهم بينهم يعني هؤلاء السحرة تنازعوا تناقشوا ورجعوا تأملوا في نهاية الأمر قالوا إن هذا لساح قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من آم فإذا بموسى عليه السلام موسى عليه السلام لا يدري ما الذي سيحصل وجاء أمام فرعون وأمام السحرة وأمام جماهير مصر ولا يعلم ما الذي سيحصل السحرة أمام الصفوف أو صف وقالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال بل ألقوا فلما ألقوا إذا بالسحرة بغض النظر عن عددهم أل كان عددهم مئة أو مئتين أو ألف أو غيره إذا بالعصي والحبال التي معهم تتحول إلى أفاعي وثعابين وحيايا أمام الناس في مشهد عظيم فكأن الناس في تلك الساحة تحولت العصي إلى ثعابين قال الله جل وعلا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم مو بيت سحر لأن السحر درجات لكن هؤلاء جاءوا بسحر عظيم موسى عليه السلام الأحداث سريعة أمامه وينظر ما يدري أيش اللي بيحصل فإذا بالأمر يأتي من السماء أن يرمي بعصاه أن وما عليك فرمى موسى عصاه فإذا بهذه العصى أو بهذه العصى تنقلب إلى ثعبان يلقف ما يأفكون لقف يعني اللقف ليس أكل أسرع الأكل على طول تلقف ما يأفكون السحرة لما نظروا إلى هذا المشهد العظيم ما انتظروا فرعون ولا غيره مباشرة خروا ساجدين لله جل وعلا بدون نقاش وبدون كلام مع أحد مباشرة خروا ساجدين والناس ينظرون وفرعون ووزراءه وأمراءه ينظرون هنا صار الوضع بالنسبة للفرعون صعب فقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم السحرة قبل شوي كانوا يقولون نبغى الأجر الآن خروا ساجدين لله جل وعلا قال فرعون لو قطي عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى السحراء الذين كانوا يريدون الأجر والقرب من فرعون ماذا قالوا؟ قالوا لا ضير سووا اللي تبغى شوف تحولوا في خلال دقائق معدودة يمكن في عشر دقائق قبل عشر دقائق كانوا سحرة بعد عشر دقائق خروا ساجدين لله جل وعلا عشر دقائق أو ثلث ساعة أو نصف ساعة لكن واضح من الحدث أن الحدث زمنه يسير لما رمى موسى العصى فأكلت أو لقفت ما يأفكوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون يا فرعون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين في الآية الأخرى وهم يخاطبون فرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا قال ابن عباس رضي الله عنه كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخره أتقي أبررة هذا حدث بعد ذلك انطلق موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وأمروا بأن يسيروا في جنح الظلام في الليل فساروا في جنح الظلام في ليلة فلما ساروا فارين بدينهم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة الآيات لما انطلقوا علم بهم فرعون فتبعهم فرعون بجنوده وبني إسرائيل ما معهم يعني ما لهم حيلة ولا معهم شيء فوصل موسى عليه السلام للبحر والبحر من أمامهم وهم ينظرون إلى فرعون من ورائهم حتى قالوا لموسى عليه السلام يا موسى أهذا المكان الذي وعدك ربك صوروا واقفين أمام البحر وينتظرون الأمر من الله تبارك وتعالى يعني مشهد عظيم ومهيب وفرعون من ورائه قالوا يا موسى إنا لمدركون موسى عليه السلام لم يقل لا وإنما قال كلا قال كلمة أعظم الله لا يمكن يعني إن فرعون يدركنا قال كلا إن معي ربي سيهدي ودائما يا إخوان الامتحان يمتحن الإنسان ويشتد عليه الأمر حتى ينظر في أمره حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ففي هذه الساعات العصيبة وهم ينظرون إلى فرعون جاء الأمر من السماء أن يضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فضرب موسى عليه السلام بأصاه البحر فانقلب هذا البحر العظيم يابساً فسار موسى ومن معه من بني إسرائيل فلما ساروا كأني بفرعون ينظر إلى الحدث العظيم والآية العظيمة وكأن الآيات تقول يا فرعون يعني خلال... ال... الآيات عظيمة التي جاءتك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات هذا البحر أمامك صار يابس شوف موسى عليه السلام ومن معهم بني إسرائيل الضعفاء يسيرون على البحر يابس هذا لا يمكن يكون سحر يا فرعون لكن مع ذلك تكبره وغروره يعني نعوذ بالله في بعض الأحيان يصل الأمر بالإنسان إلى أن يفتك بنفسه شعر أو لم فنجى موسى ومن معه وكانت النهاية لفرعون أن قرر أن يدخل هذا البحر فدخل فلما دخل إذا بهذا البحر اليابس يرجع بحراً كما كان فيغرق فرعون ومن معه من الجنود انتهى فرعون بالأمس كان يقول أنا ربكم الأعلى وفرعون اليوم يطفو في البحر أمام بني إسرائيل الضعفاء المساكين ينظرون إليه وهو يطفو على البحر غريقًا ميتًا آية عظيمة من آيات الله جل وعلا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليًا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى في الآية الأخرى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين المقصود أيها الأخوة أن هذه الحادثة حادثة عظيمة وآية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى وكما ذكرت لكم أن موسى عليه السلام قصة نجاته ليست واحدة وإنما قصص وأحداث كثيرة ومتعددة فيها من أعمال القلوب وزيادة الإيمان ما لا يعلم به إلا الله ومن أعظم ذلك أمري الأمر الأول اليقين وإحسان الظن بالله جل وعلا وأن الإنسان إذا أصيب بأي أمر أو المجتمع أصيب بأي أمر فليراجع نفسه ينظر إيش سوى يعني بعض الناس يتساءل يقول نريد النصر الله جل وعلا ما خلق الإنسان يعني إلا العبادة إذا حقق العبادة جاء النصر فإذا لم يحقق العبادة لم يأتي النصر هذه قاعدة هذه قاعدة. بعض المسلمين يظن أن مسمى الإسلام يكفي للنصر وغاب عن ذهنه الأسباب العظيمة التي جاءت في القرآن وهي العبودية لله جل وعلا اليوم لا بعض المسلمين يقول أنا مسلم لكن أدعو إلى الحرية التي تتمرد على الشريعة هنا الإنسان لا ينتظر النصر وإنما ينتظر النصر إذا حقق العبودية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني فاين العبادة لابد من العبادة وهكذا اليقين وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم والله أعلم صلى الله وسلم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 La ilaha illa Allah. Staw, staw,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 كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يختلفون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 وقالوا اتخذ الله وَلَدًا سبحانه بل له ما في السماوات سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له وَإِذَا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمًا يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ سمع الله لمن حمد الله أكبر الله الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملته قل إن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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر بآيات الله فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا طهر بَيْتَ الطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 الله الله أكبر. الله الله اكبر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 لا على طفل الصلاة على طفلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر